تنقذوه منه ضعف الطالب والمقلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَحْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُجَاوِرُ الأُمُورُ جَاءَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَ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 وَثَمَّ فُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا hi bao đã cùng ta mâ mâu